الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة, الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة تميز دائم بسم الله الرحمن الرحيم يتابعا في الغي الغيهواه قل لي متى أنت تعصاه هذا من الرحمن لداه أجر إذا لب نداء من الرحمن يناديهم من؟ الجبار الكبير المتعال نداء إلى المسرفين لماذا ناداهم وهم مسرفين؟ نداء. ماذا يريد من هؤلاء المسرفين الذين طالما عصوا أوامرهم؟ يريد أن يتوب عليهم يريد أن يغفر لهم نداء. يريد أن يبدل سيئاتهم حسنات يريد أن يدخلهم الجنة من الرحمن ما أرحمه ما أحلامه يا الله يا الله يا سابعا في الغير متى أنت تعصاه هذا من الرحمن نداءه إنه, نداء, إنه نداء, نداء إليك أنت يا من أصرفت يا من عصيت يا تارك الصلوات إليك أنت يا شارب الدخان والخمور يا صاحب السهرات المحرمة يا صاحب الإسباب إليك أنت أنت يا صاحب الأفلام والمسلسلات يا صاحب الأغاني يا صاحب الغفلة والإعراض قل يا عبادي الذين أصرفوا على لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يريدك يا عبد الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو الغفور الرحيم الله يريدك يا الله يريد أن يدخلك الجنة يريد أن يطهرك من الذنوب السماء غارت والأرض غارت تقول دعنا نهلك أغذبك يا رب فيقول الله كفا أنا الرب كفا عن عبدي وأمهلا فإنكما لم تخلقا ولو خلقتما لرحمتما ولعله يتوب إلي فأغفر له وأبدله حسنات. بينك وبين الله رفع يديه وقال يا رب حجبت الملائكة صوته لأنه مسلم لأنه متكبر تحجب صوت حتى لا يسمعه الرحمن الرحيم فيقول ثانيا يا رب فتحجب الملائكة صوته فيقول ثالثا يا رب فتحجب الملائكة صوته فيقول في الرابع يا رب فهنا يقول الكريم الرحمن الرحيم إلى متى تحجبون صوت عبدي عني قد أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له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 أقبلوا إلي أسرعون ما أوسع كرمه ما أوسع جوده إن بحاجة إلى قلوب إذا عصت وإذا طغت وإذا تجبرت علمت عظم من عصت والله لو علم صاحب الأغاني عظمة الجبار ما سمع شريط غنيه ولا أسبل سوبه ولا ترك صلاة واحد ولا شرب دخاله ولا سافر سفرات محرمة ولو علمت عظمة الجبار والله ما لبست عباءة على الكذب ولو وضعت لساما فاضحة ولو خرجت بالعطورات ففروا إلى الله قبل أن يأتيكم العذاب aztán elhagyom a házat. Aztán elhagyom a házat. Aztán elhagyom a الله قبل أن تهلك بسبب ذنوبك وتوب إلى الله يا عمت الله, وتوب إلى الله, يا عمت الله. يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة ثم ماذا ثم ردوا إلى الله ستموت يا عبد الله وإما جنة أو نار من الرحمن نداء أفشر إذا لبيت ندا. نداء نداء من, من الرحمن تنقل لكم هذا النداء الخالد تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر يذكرنا بهذا النداء فضيلة الشيخ يحيى الجنة هؤلاء العصاه يناديهم الرحمن فيقول لكم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا لا والآن إلى الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا فسبحانه من إله تفرد بالإيجاد والاختيار وتنزه عن مشابهة الأغيار وتوحد بالبقاء على ممر الزمان وتوالي الأعصار الله الملك القهار العظيم الجبار العزيز الغفار الذي يرحم من قصد جنابه ويقرب أولياءه وأحبابه ويفتح للتوابين أبوابه فيجبر الكثير ويغني الفقير ويغفر الأوزار ويقبل سبحانه الاعتذار فله الحمد حمدا كثيرا وله الشكر شكرا وثيرا له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ظهر نورها ولاح وغدا برهانها وراح وأشرق هداها في المساء والصباح وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله للناس والحق دائر وقدم الصواب عاثر فقمع الباطل بالحق الظاهر ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان صلاة متواترة على ممر الغدو والآصال وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والآل أما بعد أحبتي في الله نداء من الرحمن من هؤلاء الذين يناديهم الرحمن ولماذا يناديهم من هم حتى يناديهم من الجبار الكبير المتعال ينادي هؤلاء منهم رسله أولياءه الصالحين اسمع من ينادي أرحم الراحمين يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم سبحان الله ينادي المسرفين على أنفسهم ينادي المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والأوزار ماذا يريد منهم؟ وهو الكبير المتعال الجبار لماذا ناداهم وهم مسرفين؟ أتدري ما معنى مسرف تجاوز الحد في الطغيان والذنوب والعصيان طالما تبجح على أوامر الله وطالما عصاه ومع ذلك ناداه؟ ماذا يريد منه؟ هل ناداه ليبين له ما عد له من أغلال وسعير وزقوم؟ لا والله اسمع بماذا ناداه الرحمن الرحيم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 ما هو بالمذنبين المسرفين ليسوا الأولياء ولا الصالحين ناداهم نداء الرحمة نداء الشفقة لماذا ناداهم هل هو محتاج إليهم هل مفتقر لتوبتهم وهو الغني عنهم أبدا والله ماذا يريد من هؤلاء المسرفين الذين طالما عصوا أوامره يريد أن يتوب عليهم يريد أن يغفر لهم يريد أن يبدل سيئاتهم حسنات يريد أن يدخلهم الجنة هل محتاج أن يتوبوا هل هو محتاج لأن يرى بكاءهم وتضرعهم وعنده ملائكة يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون عنده ملائكة منذ أن خلقوا إلى الآن وهم سجود وإلى قيام الساعة ملائكة خلقوا فقط للسجود تخيل يا عبد الله فقط للسجود منذ أن خلقوا وهم ساجدين إلى قيام الساعة وهم سجود وإلى قيام الساعة وهم يسبحون وإلى قيام الساعة وهم يصلون في كل يوم. يدخل البيت المعمور سبعون ألف ملك يتعبدون ويسبحون ويبكون ويخشون منه ثم يخرجون فإذا خرجوا لا يعودوا أبداً كل يوم سبعين ألف ملك هل هو بحاجة إلى أمثالنا؟ هل هو بحاجة إلى المسرفين حتى نسبح ونستغفر؟ يريد أن يغفر لهم يريد أن يدخلهم الجنة ما أرحمه ما أحلمه ما أوسع كرمه ما أوسع جوده يا الله يتبجحون عليه ويعصونه أي كرم وأي جود إتون بعظيم من عظماء الدنيا وملك من ملوكها يعصيه العباد ويعصيه الجنس ثم يناديهم نداء الرحمة والشفقة إنه الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلو ميلاً عظيماً إنه نداءٌ إليك أنت يا من أصرفte يا من عصيت إليك أنت يا تارك الصلوات يا شارب الذخان والخمور يا صاحب السهرات المحرمة إليك أنت يا صاحب الإسبال إليك أنت يا صاحب الأفلام والمسلسلات إليك أنت يا صاحب الأغاني يا صاحب الغفلة والإعراض يا من طال إعراضه عن ربه ومولاه يا من طالت معصيه طال معصاه إليك أنت يا من سجلت في صحائفه الذروب والخطايا وإليك أنت يا أمت الله نعم أنت يا من لبست العباء المخصرة وعباءة الكتف واللثام الفاضح وخرجت بالعطورات والزينة لفتلة الشباب والناس هؤلاء العصاه يناديهم الرحمن فيقول لكم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا لا تيأسوا نعم مهما بلغت ذنوبك لا تيأس الله يريدك يا عبد الله يريد أن يدخلك الجنة يريد أن يطهرك من الذنوب فلا تيأس إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تم خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم ندم أحد المذنبين فجاء إلى رابعة العدوية سائلا ومشتكيا فقال لها إني أكثرت من الذنوب والخطايا أكثرت من الذنوب والخطايا ما توقع أن الله يغفر لي عندي ذنوب طالما عصيته طالما أغضبت الجليل في عرشه أفترينه إن تبت يقبلني فقالت ويحك ويحك أما سمعته يدعو المدبرين عنه فكيف لا يقبل المقبلين عليه المدبرين المسرفين يدعوهم وهم مسرفين لا زالوا في خطاياهم وذنوبهم أتدري في من نزلت هذه الآية نزلت في قوم أسرفوا في الذنوب والعصيان والقتل والزنا فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما تدعون إليه لحسن أئذا تبنى يقبل الله توبتنا فقال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال أحد السلف ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخصف به واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسف. فيقول الله للأرض وللسماء كف عن عبدي وأمهلاه كف عن عبدي وأمهلاه السماء غارت والأرض غارت تقول دعنا نهلك أغضبك يا رب فيقول الله كف عن عبدي أنا الإله أنا الرب ما علاقتكم هل عصاكم عصاني أنا يقول الله للسماء وللأرض كف عن عبدي وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتما لا رحمتما ولعله يتوب إلي فاغفر له ولعله يستبدوه صالحا فأبدله حسنات فأبدله حسنات جاء الرجل وكلكم يعلم قصته وقد قتل تسعا وتسعين نفس أسائلكم بربكم أي قلب هذا القلب الذي يشرب في الدماء ويقتل أي قلب بلغ من القسهن يقتل ثم لا يتأثر كم نفس أو نفسين إن الواحد ربما إذا ضرب أو شتم واحد تألم وندم قلبه وتذلل بين يدي ربه فكيف بقتل تسع وتسعين نفس ولكن لا زالت فطرة الإيمان في قلبه لا زال الذنب يحرق قلبه فقال دلوني على عالم أريد أن أتوب هل من توبة قتل تسع وتسعين نفس فدل على عابد فقال قتل تسع وتسعين نفس فهل لي من توبة قال ويحك تسع وتسعين نفس قتلتهم لا أرى لك توبة فكمل به المئة قال دم ليس لي توبة فما فائدة بقائك أنت وكمل به فقتله من الحرقه والألم الذي في نفسه أن خلاص رأى أن الأبواب أغلقت في وجهه وأنه قنطه هذا العابد من رحمة الله فقتله ثم احترق قلبه ولا زال يجد ألم المعصية فقال دلوني فدل على عالم فذهب إلي قال هل لي من توبة قتلت مئة نفس مهب تسع وتسعين مئة نفس فقال من يحول بينك وبين التوبة من يحول بينك وبين الله أبواب السماء مفتوحة والله لو قتل أهل الأرض جميعا ثم تاب غفر الله له وتاب عليه لأنه الغفور الرحيم ولكن اذهب إلى قرية كذا فإن قريتك بها قوم سوء وتلك القرية فيها قوم صالحون. وانطلق الرجل كله ندم وكله بكاء يريد القرية الصالحة يريد أن يبدأ صفحة جديدة إلى الآن ما صلى ولا سجد ولا ركع وفي الطريق يهجم عليه هادم اللذات فيقطع من الدنيا فتنزل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فتقول ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط هذا سافك للدماء مئة نفس قتلها أي قلب هذا نحن أحق بقبضه لندخله النار فتقول ملائكة الرحمة ولكنه جاء مقبلا تائبا نادما مستغفرا فتختصم الملائكة تختصم الملائكة فيرسل الله إليهم حكما ملك من الملائكة في صورة بشر ليحكم بينهم فيقول قيس ما بين المسافتين فأيهما وجدته إليه أقرب فلتقبضه الملائكة فإن كان إلى قريته قرية السوء أقرب فلتقبضه ملائكة العذاب وإن كان إلى القرية الصالحة الذي توجه إليها فلتقبضه ملائكة الرحمة كانت المسافة في المنتصف وهنا تدخلت رحمة الرحمن الرحيم فتأتي الأوامر للأرض أن تنقبض مقدار شبر فيتقدم شبر واحد إلى أرض الصالحين فتقبضه ملائكة الرحمة ما أحلمه أوامر من العزيز الحكيم أن تنقبض الأرض وتتقدم ويتغير نظام العالم كله أرض تتقدم وتتأخر ليه؟ يريد الله أن يغفر له يريد أن يتوب عليه كل شيء يتغير وملك يقضي بينهم ومعالم الأرض تتغير فتتقدم وتتأخر لماذا؟ إنه الغفور الرحيم إنه الغفور الرحيم مهما بلغ الذنوبك يا عبد الله روي أن العبد إذا كان مسرفا على نفسه فرفع يديه وقال يا رب حجبت الملائكة صوته لأنه مسرف لأنه فاجر لأنه متكبر على أوامر الله فتحجب صوته حتى لا يسمعه الرحمن الرحيم فيقول ثانيا يا رب فتحجب الملائكة صوته فيقول ثالثا يا رب فتحجب الملائكة صوته فيقول في الرابع يا رب فهنا يقول الكريم الرحمن الرحيم إلى متى تحجبون صوت عبدي عني قد علم أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له أخرج الآهات والاستغفار أخرج علامات التوبة والندم يا عبد الله قال أبو تراب إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله تعالى من كل جانب ألم تقرأ قول العظيم المتعال في الحديث القدسي وهو يقول جل وعلا إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفطر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعتي أهل مغفرتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أعرضوا وأبو فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب الحسنة عندي بعشر أمثالها والسيئة عندي بواحدة ومن استغفرها غفرتها له وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها وعجباً لمن يهلك ومعه النجاة قيل لذلك العالم وما هي النجاة؟ قال الاستغفار الاستغفار التوبة الندم الانطراح روى أن الله أنزل في صحف إبراهيم عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترعاني لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لا غرقتك في معينها ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأأخرك إلى أجل أجلته ووقت وقته فلا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي أعدد عليك أعمالك وأذكر أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار وقلت لا تحزن إلى الله لا تعذبني فإنني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي. وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في جرمي عليها قرأت أناملي غيظا بسني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني ولما جاءت المرأة وقد ألهب قلبها حرارة المعصية فقد زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت فطهرني فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم لأنه الحليم الرحيم بأمته يريدها أن تستر على نفسها وتستغفر الله وتكتفي بالتوبة بينها وبينه فأعرض عنها قالت يا رسول الله زنيت فطهرني لعلك تريد أن تردني كما ردت مع عزاء والله إني لحبل من الزنا قال فذهبي، أما الآن فلا حتى تضعي ما في بطنك ثم أتي فذهبت يريدها أن تنسى تسعة أشهر والحمل في بطنها والله ما تلذذت بنوم ولا بطعام ولا شراب لأنهم علموا عظمة الجبار إن بحاجه إلى قلوب إذا عصت وإذا طغت وإذا تجبرت علمت عظم من عصت والله لو علموا عظم الجبار ما تجرأ أحد على معصيته. والله لو علم صاحب الأغاني عظمة الجبار ما سمع شريط أغنية ولا أسبل ثوبة ولا ترك صلاة واحدة ولا نظر ولا شرب دخان ولا سافر سفرات محرمة ولو علمت عظمة الجبار والله ما لبست عباءة على الكتف ولا وضعت لثاما فاضحا ولا خرجت بالعطورات فلما علمت تلك المرأة عظمة الجبار أتت مسرعة صهرني يا رسول الله زنيت مع أنها والله لو تابت بينها وبين الله في ذلك الندم وذلك البكاء وذلك الاستغفار والانطراح لغفر لها ورد في الأسر أن الله إذا رأى ندم العبد غفر له تسعة أشر والله ما تلذذت بشيء حتى وضعته منتظرت فترة النفاس جاءت وهي متعبة مرهقة من أسار الحمل والولادة وفي يدها ذلك الطفل الذي ربما ما رضع رضعة واحدة يصيح ويئن ويبكي حتى ينكسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنها تريد أن تطهر فقالت ها أنا وضعته يا رسول الله فطهرني قال أما الآن فلا فاذهبي حتى تفطمي ثم أتي وتذهب عامين كاملين تظن أنها نست هل قالت ردني مرتين خلاص يريد أن يستر علي يريد أن أتوب بيني وبين الله لا والله ما نسيت الدم ولا تلذذت بشيء لله درها من امرأة أي قلب ذلك القلب الذي خشي الجبار هذه معصية واحدة وتلك امرأة يا رجال وكم نعصي اليوم كم نعصي الله في اليوم صباحا ومساءا ثم لا نبكي ولا نرعوي ولا نستحي ولا نتذلل كم هم الذين يتبجحون على أوامر الله ويضحكون على آيات الله وعلى أولياء الصالحين ثم يضحكون من في كأنه من أهل الجنة ولا يرعوي ولا يستحي أما هي فعامين كاملين مع أنها لو لم تأتي والله لغفر الله لها لأنه أرحم الراحم وجاءت بعد عامين وقد أعطته كسرة الخبز حتى يتأكد صلى الله عليه وسلم بأنها فطمته من الرضاعة وأنه هذا يأكل الطعام الأهم فجاءت وفي يدها الطفل ها أنا فطمت يا رسول الله فطهرني فلما رأى إصرارها أخذ الطفل من يديها وحفر لها وشد ثيابها ثم رميت بالحجارة فرماها خالد بالوليد فنزفت الدماء منها فسبها خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبها يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وفي رواية أنه أمر فصل عليها فجاء إليه عمر فقال أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله هذه صحابية تفعل الزنا كيف تصلي عليها قال يا عمر والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم وهل ترى أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ لله درها من امرأة ما أعظمها من توبة ما أعظمه من استغفار وندم إننا بحاجه إلى قلب إلى قلوب كقلب هذه المرأة إذا عصيناه جل وعلا اسمع ما يقول ربك ومولاك عن التائبين يقول جل وعلا <تصفيق> الذين يحملون العرش <للعبة> <للعبة> ومن حوله يسبحون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 هنيئا لك أيها التائب، ملائكة تستغفر طوال توبتك وهي تستغفر لك تقول فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا بس تقول اللهم اغفر له اسمع ماذا تقول الملائكة حتى الملائكة تفرح بتوبتك نعم أن يا من خرجت اليوم فكسرت إشرطة الأغاني وعهدت الله على أن تحافظ على الصلوات اسمع ماذا تقول الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات جنات عدن التي وعدتهم تدعو لك بأن يغفر الله لك ويقيك عذاب الجحيم وتتذلل وتستكين وتستغيث برب العزة يا رب اغفر له يا رب قهي عذاب الجحيم يا رب ادخله جنات بس اسمع ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم للله درك أيها التائب ما نسيت الملائكة حتى الدعاء لأبائك ولذريتك ولأهلك جميعا بأن الله يغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ورد في الأخبار أن العبد يوم القيامة يؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل فترعد فرائصه وتنفك أوصاله وتذهل نفسه من شدة الخوف من الله جل وعلا فبينما هو على أشد الأحوال من الخوف بين يدي الجبار جل جلاله إذ يأتيه ملك من عند الله تعالى وبيده صحيفة بيضاء مختومة بخاتم الخلط فيقول له الملك هذا كتابك فيتناول الكتاب بيمينه ويقال له اقرأ ما عملت من خير أو شر ولا تلومن إلا نفسك فيفض خاتم الكتاب فينشر كتابه فإذا هو مكتوب بخط أبيض في باطن الكتاب السيئات وفي ظاهر الحسنات فيقال له اقرأ سيئاتك فأول حرف يجده في الكتاب أصغر ذنب عمله في الدنيا فإذا رأى ذلك الذنب ميل رأسه ونكزه حياء من الله تعالى وسال منه العرق فيقول الجبار جل جلاله عبدي فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول الله ارفع رأسك أتعرف ذنبك هذا؟ فيقول مولاي وسيدي وعزتك وجلالك إني أعرفه فيقول الله عبدي أتذكر يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا وأنت على هذا الذنب فيقول نعم وعزتك وجلالك فيقول له الجبار جل جلاله عبدي إنك إذ أخفيت ذلك من الخلائق لقد علمت أني كنت مطلعا عليك فيقول العبد بلا يا سيدي ومولاي وعزتك وجلالك لقد علمت ذلك فيقول له جل وتقدس أما استحييت مني أما راقبتني أما علمت أن مرجعك إلي فيقول العبد مولاي وسيدي لئن ترسل بي إلى النار أهوان علي من هذا التوبيخ فيقول تبارك وتعالى عبدي أليس قد سترتها عليك في الدنيا فيقول العبد مولاي لقد فعلت ذلك بي فيقول جل جلاله عبدي وعزتي وجلالي وجودي وكرمي لقد محوتها من قلوب الملائكة وقلوب الآدمين وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأفضالي لديك في الدنيا والآخرة فيقول تبارك وتعالى عبدي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 وقلوب الآدميين وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأفضالي لديك في الدنيا والآخرة فلا يزال جل جلاله يفعل بذلك العبد في كل ذنب حتى يقرأ جميع ما في كتابه من الذنوب فإذا أتى على آخر الكتاب وجد مكتوبا فيه عبدي هذه سيئاتك قد غفرتها لك إلا من تاب وآمن وأعمل عملا صالحا فأولائك يبدل الله سيئات حسنات فأولائك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم هذا جزاء التاء هذا من تاب في الدنيا من ذنوبه فعند ذلك يبيض وجه العبد ويذهب عنه الحزن والهم والخوف والجزع ثم يقول الله جل وعلا قلب كتابك فاقرأ حسناتك فيقلب العبد كتابه فيقرأ حسناته كلما مر على حسنه ازداد قلبه فرحا وسرورا وزاد بياضا وحسنا ونورا ثم يؤتى بتاج من نور فيوضع على رأسه لو أخرج ذلك التاج إلى الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر ويؤتى بحلتين من حلل الجنة شبر منها خير من الدنيا وما فيها مئة ألف مرة فيلبسها ويحلى بها ويقال له أخرج على الناس وبشرهم فيخرج عليهم وقد أشرق وجهه نورا. وامتلأ قلبه سرورا وقد جرت على وجهه نظرة نعيم الجنان والملك آخذ بيمينه وهو ينادي عليه نداء البشرى ألا إن فلان قد سعد سعاده لا هذا, هذا مذنب عند ذنوب معاصي لكنه تاب فما ظنك بالأولياء والصالحين يلبس بهذا التاد ويفعل به كل هذا الكرم والجود وهو مذنب ومصرف وعاصي لأنه تاب من ذنوبه فهنيئا لك يا من تبت وهنيئا لك يا أمت الله على التوبة والخلائق قد رفعوا أبصارهم إليه وَتَمَنَّوُا مِثْلَ مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأْ هَأَ أَمْقْرَأُ كِتَابِهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ طُوفَانًا دَامِيَةً كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ويواصل الله النداء المسرفين يريد لهم الجنة يريد أن يتوب عليهم يريد أن يغفر لهم فيقول جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له منكم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 ينادي الله المسرفين فيقول أنيب أقبل إلي أسرع لأن هذا الباب مؤقت بوقت وهذا العرض مؤقت بوقت ينتهي فيه من قبل أن يأتيكم العذاب فإذا جاء العذاب أغلق باب التوبة وأغلقت باب الرحمات ولم تقبل توبة العبد من قبل أن يأتيكم العذاب بغته فجأة وعلى حين غره حادث مروع أو حريق أو مصيبة أو عذاب يوم القيامة إذا رأى النار تمنى أن يتوب ولكن هيهات هيهات حصل لشاب حادث مروع وفي أثناء السكرات قيل له قل لا إله إلا الله فقال هو في سقر هو في سقر قالوا قل لا إله إلا الله قال هو في سقر هو في سقر ثم مات عليها لأنه لم يقبل هذا العرض من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إن لم تتب إلى الله يا عبد الله فقد أفرحت الشيطان وأغضبت الرحمن ولعنتك الأرض والدواب والبهائم ولعنتك الملائكة وربما انتقم الله منك بغته وعلى حين غره ربما أحرقك وربما شل جسدك وربما حادث مروع وربما تموت فجأة فترى عذاب النار وحينها تتمنى وقد تتسبب إن لم تتب في هلاك الأرض كلها فقد ورد في الأثر أن رجل من بني إسرائيل كان عاصيا. وفجأة قحطت الأرض وأجدفت السماء في زمن موسى عليه السلام حتى ماتت الدواب وكاد الناس أن يهلكون عطشا فأتوا إلى موسى فقالوا يا نبي الله لا ترى ما نحن فيه فاستسقي لنا واستغث ربك وادعه فخرج بالناس وقال يا رب, يا رب أغثنا يا رب فما زادت السماء إلا تقشع والأرض إلا حرارة وما زادت إلا جدبا وما زادت إلا جفافا فتعجب موسى وتعجب الناس هذا كلم الله موسى يدعو الله فلا يستجاب له فأوحى الله لموسى يا موسى إن بينكم عبد يبارزون بالذنب منذ أربعين سنة بسببه منعتكم القطر ما قال عباد عبد واحد عبد واحد معقول أن يحلك موسى وأمه تسبح سبعين ألف كلهم يطيعون الله يهلكون وتهلك دوابهم وزروعهم وأطفالهم وشيوخهم بسبب مذنب نعم لأن الله إذا غار وانتقم انتقم ولا يقف أمام انتقامه شيء قال بينكم عبد واحد يبارز بالذنب منذ أربعين سنة بسببه منعتكم القطر فإن يخرج من بينكم ثقيتكم فنادي فيه فليخرج اسمع يا من لا يريد التوبة هو اسمعي. والله قد تهلك الأمة بسبب تلك الذنوب المعاصي نعم بسبب ترك الصلوات والغناء والخمور والسفرات المحرمة والعباءات المخصلة واللتام الفاضح أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حتى لو كان في صالحين وإذا كثر الخبث انتقم الله من الجميع فإن يخرج يا موسى سقيتكم الغيث فنأدي فليخرج هذا جزاء من لم يتب من ذنوبه اسمع يا من يسوف التوبة ولا يريد أن يتوب إلى الآن فصعد مرتفعا ونادى بأعلى صوته يا أيها الرجل المبارز لله بالذنب أربعين عاما اخرج من بيننا فقد منعنا القطر بسبب ذنوبك إننا نهلك بسببك فاخرج من بيننا فعلم العبد نفسه وكل يعلم ما بينه وبين الله كل واحد يعلم عن ذنوبه معاصيه فتحير ماذا يصنع إن خرج افتضح بين موسى وبين القوم سبعين ألف وإن بقى هلك موسى وهلكت الدواب وهلك الناس وهلكت الزروع ما ذنب هؤلاء المسبحين ما ذنب هؤلاء الطائعين ما ذنب هؤلاء العباد الصالحين ماذا يصنع فما كان منه إلا أن غطى رأسه بثيابه ثم قال أشهدك يا رب اللهم إني عصيتك أربعين عاما وإني أريد أن أتوب إليك توبة النصوح أريد أن أرجع إليك فما استتم كلامه حتى سقطت الأمطار أودية وأنهار فتعجب الناس وتعجب موسى عليه السلام فقال يا رب سقيتنا ولم يخرج العبد العاصي قال بتوبة العبد العاصي سقيتكم يا موسى قال يا رب فأخبرني من هذا العاصي حتى أبشره وأهنيه بتوبته قال يا موسى ما فضحته وهو يعصيني أفضحه بعد أن تهد يا موسى إني لا أحب النمامين أفاكون نماما ما أرحمه وما ألطفه وما أكرم جوده أربعين سنة يتبجح على الله وبكلمة ودمعه واحدة ينقذ المستمع كله بمن فيهم موسى عليه السلام بسبب توبه؟ هل سمعت يا تارك الصلوات هل سمعت يا صاحب الأغاني هل سمعت يا صاحب الدخان هل سمعت يا صاحب السفرات توب إلى الله الليلة قبل أن تهلك الأمم بسبب ذنوبك وتوب إلى الله يا أمت الله وحينها إذا جاء العذاب بغته على هذا العبد ولم يتب. تمنى الأمان ولكن هيهات هيهات واصل الله في النداء فقال وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له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 أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ألقت قتاد ما كفاه ترك الطاعة إلا أنه ساخر بأهل الطاعة جمع بين ترك الطاعة والسخرية بأهل الطاعة وإن كنت لمن الساخرين وهذا حال كثير من الناس لا يريد أن يتوب ويسخر بأهل الاستقامة والصلاح. فوالله سيتحسر ويندم يوم القيامة يا حسرته على ما فردت في جنب الله والله سيتحسر على ساعة ما هو عسى الله فيها ما ذكر الله فيها كما ورد في الأثر حتى أهل الجنة يتحسرون على ساعة ما ذكر الله فيها لما يرون أصحاب الدرجات العلا فما ظنك بأصحاب الخطايا؟ أهل الجنة يتحسرون فما ظنك بأهل النار الذين أذنبوا وأخطوا وأسرفوا في حق الجبار يا حسرتا على نغمة موسيقى في الجوال ما مسحته ربما استغلت والناس يصلون في بيت بيوته وكم سمع الإمام يتحدث وكم سمع الخطيب وكم سمع الوعاب ولا ولافتات عند المسجد وما وما ومسحه ومرعوه لماذا؟ أهي جراه على الجبار؟ فوالله الذي لا إلى غيره سيتحسر وتتحسر هي على قطرة عطر رشتها على ثيابها فشمها الرجال لأنها زانيها كما قال صلى الله عليه وسلم فما ظنك بلثام فاضح وما ظنك بعباءة مخصرة وما ظنك بقلة حياء وغيره ممن يعرفونه وتعرفونه والله سيتحسر هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله لأن الله فتح أبوابه وناداهم يريد أن يغفر لهم يريد لهم الجنة فما قبلوا هذا العرض ما قبلوا هذا العرض ناداهم نداء الرحمة فسوفوا قال بكرة وبعدين بنتوب وإذا كبرنا وإذا تزوجنا وعلى حين غره أتاه العذاب فقطعه من الدنيا قال جل وعلا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يقول لو أن الله هداني هذا المسرف الذي ما قبل العرض متاب يقول لو أن الله هداني في الدنيا كان تبت هذه حجته وهذه حجة كثير من الناس اليوم لماذا ابنك ما يصلي فلان قال ما الله هداه دعونا بالتوبة لماذا تدخن قال ما الله هداني أسأل الله أن يهديني وفكني دعولي دعولي أني أبطل سبحان الله يحتجون بهذه الحجة وسيحتجون بها يوم القيامة يقول ما الله هداني قال الله عز وجل بعد آية تليها قال بلى قد جاءت كاياتي بلى هداه وكل شيء يفعل به في الأسباب إلا أمر الهداية فعمله يقوم إليه صباحا باكره والطالب يقوم صباحا باكره لماذا قال أريد الشهادة أريد أن أتخرج أريد أن أتوضّه ولماذا أن تعمل قال أريد الرزق أريد أن أصرف على أولادي طيب لماذا لا تقول الرزق لو أن الله كتبه سيأتي إلا في أمر كل شيء يعمل بالأسباب إلا أمر الهداية ما الله هداني إذا الله كاتب لي الهداية ساهتدي ولا يقول إذا الله كاتب لي النجاح سأنجح ما يحتاج أدرس ولا يقول إذا الله كاتب لي الزواج سيتزوج ما يحتاج أني أطلب ولا يقول إذا الله كاتب لي الرزق سيأتيني ما يحتاج أني أعمل وأقوم صباحا باكرا إلا في أمر الهداية ما الله هداني وكذب والله قال جل وعلا وهديناهم هم نجدين هداه النجدين طريق الحق والباطل وبيّ له وأنا أتحدى كأن من كان لا يعرف طريق الجنة من النار ائتوني بأبسق أهل الأرض وقولوا له نسألك بالله هل هذه المعاصي وهذا الفجور الذي تفعله من أغاني وسفرات وزنا وفواحش يرضي الله والله سيلجم ولن يجيب وحتى لو جاوب وقال يرضيه فمكابرة وعناد وإلا في قرارة نفسه يعلم أن هذا لا يرضي الله لأن الله هداه أبين له طريق الجنة وطريق النار واضح كوضوح الشمس في رابعة النار ليس عليه غبار الجميع يعلم أن الصلاة طريق الجنة الزكاة طريق الجنة الصيام البكاء الخشوع قراءة القرآن والجميع يعلم أن الأغاني والدخان والخمور والسفرات والفواحف طريق النار أليست هذه هداية؟ ثم يقول بكل جرأة لو أن الله هداني من المتقين قال جل وعلا لو أن لي كره فأكون من المحسنين لو أن لي كره وعوده إلى الدنيا لو أن لي رجعه ما قال بكم من المسلمين ولا من المؤمنين من المحسنين أعلى مراتب العبودية أن يعبد الله كأنه يراه بالمراقبة أريد أن أكون محسن أريد أن أتوب استقيم رجعوني كم عاش في الدنيا أم أعطاه الله الفرصة والرجعة وأتاه الإنذاء أما ناداه الله فقال يا عبادي الذين أسرفوا وسمع الآية ويمكن بكى الإمام في صلاة التراويح في هذه الآية وبكى من خلفه وتأثر ويمكنه بكى معهم ولكنه ما قبل العرض وما تاب وما استقام ويوم القيام يقول عطوني فرصة رجعوني إلى الدنيا والله لن تعطى لأن الله أعطاك الفرصة عشرين سنة أو ثلاثين أو أربعين لما مت كانت عندك فرص ويمكن أتته إنذارات ويمكن أتته أمور تدعوه إلى التوبة فكابر وعاند وقال بعدين وسوف حتى أتاه العذاب على حين غره فوالله لن يرجع إلى الدنيا قال جل وعلا بلا قد جاءت كآيات، فكذبت بها واستكبرت جاءتك الآيات فأنت الذي كذبت واستكبرت وعانت وأبيت إلا طريق الشهوات مع أنك تعلم أنه طريق إلى النار فيا عبد الله ويا امه الله هل نقبل هذا النداء من الرحمن الرحيم هل نقبل على الله وهو يقبل إلينا جل وعلا من تقرب مني شبر تقربت منه ذراع ومن تقرب مني ذراع تقربت منه باع ومن أتاني يمشي اتيت هروله الله العزيز الجبار ياتي هروله لمن لمن لهذا المذنب العاصي الذي لم أراد أن يتوب جاء إلى الله يأتيه هروله يتقرب إليه يريد له الجنة أي كرم وأي جود فإلى متى يا عبد الله إذا مت إذا رأيت النار إذا أتتك العذاب إذا أصبت بحادث مروع أو حريق أو شلل حينئذ تتوب متى تريد أن تتوب متى تريد أن تستحي وترعوي والله ينظر إليك ويطلع فيا من بات يخنو بالمعاصي وعين الله ساهرة تراهم أما تخشى من الدياني طردا وتحرم دائما أبدا تراهم تبارز بالمعاصي من كولا على جهل يراك ولا تراهم يا حزن المسيء لشؤم ذنب وبعد الحزن يكفيه جواه ويندم حسرة من بعد فوت ويبكي حيث لا يجذب بكاه يعض يديه من ندم وحزن ويندم حسرة ما قد عراه فتب إلى الله يا عبد الله أسلم, أسلم. توب إلى الله يبدل الله سيئاتك حسنات ويدخلك الجنة ويتحدث معك ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم ما ظنك إذا جلست مع أرحم الراحمين ليقول لك تذكر ذنب كذا وذنب كذا وأنت خائف مرتعد ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لأنك تبتل إلى الله عز وجل مهما بلغت ذنوبك ألا تريد أن تجلس مع الله فيباهي بك الملائكة ألا تريد أن تتنعم بذلك النعيم الذي عده الله والحياة قصيرة يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة ثم ماذا ثم رد إلى الله ستموت يا عبد الله وإما جنة أو نار إما أن تتوب فهنيئا لك أو تعرض وتستكبر فإحسن الله عزائك في نفسك اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلا يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا رب العرش الكريم اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين اللهم من عزم على التوبة في هذه الليلة المباركة فأبدل سيئاته حسنات اللهم ارفع درجاته اللهم كفر زلاته اللهم وفقه لما تحب وترضى أسعده دنيا وآخرة أدخله الفردوس الععلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا جميعاً قبل الموت توبة اللهم من علينا بتوبة النصوح لا عودة بعدها إلى الذنوب والمعاصي اللهم كفر ذلاتنا وامح خطيئاتنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم ارحم وبقوفنا بين يديك يوم القيامة اللهم ارحم وبقوفنا بين يديك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا معكم من الهندسة الصوتية والمنتج والإخراج الفني أحمد سامي ومن الإنشاد أبو حسن الكحّتاني مع تحيات تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر المملكة العربية السعودية هاتف ثمانية تسعة فاكس ثمانية تسعة صندوق بريد 20597 الهجرة تميز الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة الراعي الالكتروني مجمع التسجيلات على الانترنت نافذة في الى عالم الشريط الاسلامي www Dot, m o j a m o m